بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تلكون الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا قَائِمَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذابا تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا باليفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. لكل أمر منهم ما اكتسب من اليفك.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 فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم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 ولا يمتنع الفضل منكم والساعي ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو ويصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أنسنتهم وأيديهم ويرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها حدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمۡ أَرۡجِعُوا فَأۡرۡجِعُواْ حَوَاسِكَ لَكُمۡ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتٗاۡ غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمۡ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ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 وَاللَّيَاضُ رِبْنَا بِخُبْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِّي نَزِنَتَهُنَّ إلَّا بِبُعُولَتِهِنَّ أو, أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِ أَخْوَانِهِنَّ أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير للإثبة من الرجال أو الطفل من الرجال أو الطفل الذين لم يظهر على عورة نساء ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفى من زينتهم.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 وَيَسْتَعْفِفُ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ مِّنْ عِلْمٍ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مما لله الذي آتَاكُمُ الَّذِي ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن اللي تبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يُكرهنَ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ كِرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة للزجاجة كأن حاكو كبد رئي من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يبيض.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 يسبح له فيها بالغدوب والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا عبئا ذكر الله وإقامة الصلاة واتّداء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأذى وَيَجْزِيهِمْ الله الْحُسْنَى وَوَعَدَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مِن يَشَاءُ بغير حساب الذين كفروا آمانهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه, فوفاه حسابه والله سريع الحساب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 يعرف بينه ثم يجعله كما ثم يجعله كمن الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها منبرة فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء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 على ومنهم من يمشي على رجليل ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَعْتَقِهِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنَّ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُ طَاعَةً مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أعطِ الله وَأَعْطِ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْمَهُمْ الْوَعْرِ ما مِنْهُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَحْتَدُوهُ وَمَا عَلَى الْبُصُورِ إِلَّا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ العامل الصالحات لا في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا لهم دينهم ولا يمكنا لهم دينهم الذي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 إن بئس بيس النصير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 بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ طفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من إنساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبذجات بزينة وأن يستعفثن خير لهن والله سميع عليم